فارجع البطر هل ترى من فطور ثم ارجع البطر كرتين ينقلب إليك البطر خاسئا وهو حسير ولقد دينا السماء কী হুজুমলিপুই কল বাই কলি ললীন কৌ বিদহন্ নিসমপু ই سمعوا لها شهيطا وهي تفور تكاد تميز من الغير كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير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 مغفرة وأجر كبير